يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمعون الكرام الله وبركاته نقرأ من تتمة أضواء البيان التي وضعها الشيخ عطية محمد سالم قال أثابه الله قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ألهاكم أي شغلكم وألهاه تلهية أي علله، ومنه قول امرئ القيس فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محولي أي شغلتها والتكاثر هو المكاثرة ولم يذكر هنا في أي شيء كانت المكاثرة التي الهتهم قال ابن القيم رحمه الله ترك ذكرها إما لأن المذمومة هو نفس التكاثر بالشيء للمتكاثر به وإما لإرادة الإطلاق انتهى ويعني رحمه الله بالأول ذم الهلع والنهم وبالثاني ليعم كل ما هو صالح للتكاثر به من مال أو ولد أو جاه أو بناء أو غراس أو غير ذلك قال ولم أجد لأحد من المفسرين ذكر نظير لهذه الآية ولكنهم اتفقوا على ذكر سبب نزولها في الجملة من أن حيين تفاخر بالآباء وأمجاد الأجداد فعددوا الأحياء ثم ذهبوا إلى المقابر وعدد كل منهما ما لهم من الموتى يفخرون بهم ويكاثرون بتعدادهم وقيل في قريش. بين بني عبد مناف وبني سهم وقيل في الأنصار وقيل في اليهود وغيرهم مما يشعر بأن التكاثر كان في مفاخر الآباء وقال القرطبي رحمه الله الآية تعم جميع ما ذكر وغيره أيضا وساق الحديث الصحيح لو أن الابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له واديان وليم لأفاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب قال ثابت عن أنس عن أبي كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت الهاكم التكاثر وكأن القرطبي يشير بذلك إلى أن التكاثر بالمال ايضا وقد جاءت نصوص من كتاب الله تدل على أن التكاثر الذي ألهاهم والذي ذمهم الله بسببه أو حذرهم منه إنما هو في الجميع كما في قوله جل وعلا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما إلى قوله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ففيه التصريح بأن التفاخر والتكاثر بينهم في الأموال والأولاد ثم جاءت نصوص أخرى في هذا المعنى كقوله وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون وقوله جل وعلا وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ولكون هذه الحياة الدنيا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 من قوله جل وعلا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لمناسبتها لأول هذه السورة وهو ظاهر بشمول النعيم للمال شمولا أوليا وقوله حتى زرتم المقابر أخذ منه من قال إن تفاخرهم حملهم على الذهاب إلى المقابر ليتكاثروا بأمواتهم كما جاءت في اخبار أسباب النزول المتقدمة والصحيح في قوله زرتم المقابر يعني متتم لأن الميت يأتي إلى القبر كالزائر لأن وجوده فيه مؤقت وقد روي أن أعرابيا سمع هذه الآية فقال بعثوا ورب الكعبة فقيل له في ذلك فقال لأن الزائر لا بد أن يرتحل قال المؤلف أثابه الله من لطائف القول في التفسير ما ذكره أبو حيان عن التكاثر في قوله تعالى حتى زرتم المقابر وهو ما نصه وقيل هذا تأنيب على الإكثار من زيارة القبور تكثيرا بمن سلف وإشادة بذكره وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ثم قال سوروها وهو أمر للإباحة للاتعاض بها لا لمعنى المباهات والتفاخر ثم قال قال ابن عطية كما يصنع الناس في ملازمتها وتسنيمها بالحجارة والرخام وتلوينها وبنيان النواويس عليها أي الفوانيس وهي السرج قال المؤلف أثابه الله ومما يلزم طلبة العلم في كل مكان وزمان أن يرشد الجهلة وان يبينوا للناس عامة خطأ وجهل من يفعل ذلك عند القبور وأن الرحيل لتلك القبور ليس من سنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه ولا كان من عمل الخلفاء الراشدين ولا عامة الصحابة ولا التابعين ولا من عمل أئمة المذاهب رحمهم الله تعالى وإنما كان عمل الجميع زيارة ما جاورهم من المقابر للسلام عليهم والدعاء لهم والاتعاض بحالهم والاستعداد لما صاروا إليه نسأل الله الهدايه والتوفيق لاتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاختفاء بآثار سلف هذه الأمة أيها المستمعون الكرام بهذا ينتهي مقدار لقائنا هذا آملا أن يتجدد اللقاء بيننا وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته